بسم الله الرحمن الرحيم إلى تنزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أسطالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك لها، يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل لصال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مصال درة شرعا يرى